لو ما تأتين بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين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 لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مدّدناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشا وملّستم له برزقين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 وَإِنَّا رَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا بشرا وِصَلْصَالٍ مِّن, من حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ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 قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لا لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين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 ما قصوم ان المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام امنين ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين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 قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إن لم نجؤهم أجمعين إن لم قدرنا إنها لمن الغابرين فلم